نشلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون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 وَإِذَا أُلْقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميون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 وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون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 وإذ قال ربك للملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يصيد فيها وَيَسْفِكُ الدماء ويصفق الدماء أو نحن نسبح بحمدك ونقدّث لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 وَلَا أَدَمُ أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما حيث شئتما وَلَا ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين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 قلنا اهبطوا منها جميعا فَإِمَّا يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحذنون والذين كذروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل لَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَأَنْقُ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونْ ولا تلبسوا الحق بالباطن وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبرد وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على القاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكر نعمة التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدن ولا هم ينصرون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 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخالكم العجل باتخالكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلو أنفسكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه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 أكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإذْ قُلْنَا دُخُنُوا هَذِهِ الْقَرِيَةَ فَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَدُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّتِهِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنَى مِنَ الْخَاسِرِينَ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاصين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 الله لا مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرد الأرض ولا تسق الحرد مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كَادُوا يفعلون وَإِن قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَالضَّارَّةُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قتت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسرها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشط الله وما الله بغافل عما تعاملون فَتَقُنَّ عُلَمَ آيَ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّقُونَ ثُمَّ يُحَرِّقُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَذَّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أَتُحَذَّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ فَلَا تَعْتِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُنَّ أَنَّ يظنون وما يعلمون ومنهم أمنيون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من علم الله ليشتروا به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم كتبت أيديهم وَغَيْرُ لهم مما يكسبون وقالوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ فَلْيَحْذَرُوا وَلَا تُخْلِفُوا عَهْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَالَ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَذِي الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَهُمْ وَأَقِيمُ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أَخَذْنَا ميثاقكم لا تسفكون جماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون فسكم وتخرجون فرقة وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتموا هجلا من بعده وأنتم ظالمون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 ولتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدٍ هُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَيُّهُمْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قل من كان عدو وللجدري لفَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا مُصَدِّقًا لِمَا دَينَ يَدِيهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَانِ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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لما سوبتهم من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راحنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء الصغير ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسنه فله أجره عند ربه فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 يا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأين ما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماء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 تشابهت قلوبهم قد بينا للآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأماه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماهيل أن طهر بيتي للطائفين والهاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزْقُ أَهْلِهُ مِنَ الْسَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ من بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا تُنْأَطُوهُ إِلَى عَذَابٍ نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ونوريتنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا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 يا بني يا إنا الله استحال لكم الدين فلا تموتون إلا وأوتم مسلمون أم كونتم شهداء إل حبر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلى هك وإلى إبراهيم وإسماهيل وإسحاق إلها واحدا, إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِنْ اللَّتِّ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلُوا أَمَلْنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صدغة ونحن له عابدون قل أتحاجون لأفي الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَالِيلَ وَإِسْحَاطَ وَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ مَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ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 سما وَاللَّهُمَّ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَارِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى أَصْرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَمَةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَنَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيت وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 ولَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِي قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِ قِبَلَتَبَعْ وَلَئِنَّ التَّبَعَةَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا الْنَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 ومن حيث خرجت فوالى وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فوالو جوهكم شطره لأن يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلك تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتنبأ عليكم آياتنا ويذكركم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكنوا تعلمون فذكروني أذكركم وأشكرني ولا تكفرن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتن في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك أتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا السّوابِ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 وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقنون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَتَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَتَنٍ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ثمّ بكم عميون فهم لا يعقلون.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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمنع فويه له من اخيه شيء فالدية بمعروف واداء الى به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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إلَى نِسَاءِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختان أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم.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 لعلهم يتقون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 كزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا عرفه ولا فسوق فلا عرفه ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي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 من مما كسبوا والله سريع الحساب وذكر الله في أيام معدودات فمن فِي في يومين فلا اسم عليه ومن تأخر فلا اسم عليه لمن التقاوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسر والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذه العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتراء مرضاة الله والله رؤف بالعباد يا أيها الذين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 مستهم البأساء والضراو وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون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 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيمه شيئا إلا أي يخافا إلا أي ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فلا أولئك هم الظالمون فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيَّتْ رَاجَعَ إِلَّا أَنْ أَيْنَ إن أن قِيَمَ حُدُودِ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبْيِنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 وَإِذَا أُطْلَقُوا مُنْسَأَ أَفَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْبُلُهُنَّ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَابَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْلَمُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه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 فايو طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فرضا فنسوا ما فرضتم فنسوا ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقده النكاح وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَضُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَسْوُ الْفَضْلَ مِنْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ غَوْصِيْبٌ حَافِظُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوَصْتَى وَقُولُ لِلَّهِ قَانِتِينَ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 إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عشيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا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 كم في أتين قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُو تَوَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعرهم ببعض لفسدت الأرض, لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من نورا ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا من نورا ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صندا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومتن الذين يوفقون أموا لهم بتراءأمرضات الله وتسمي من أنفسهم كمت لجنة بربوة كمت لجنة بربوة أصابها وابل فأتئك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 وما أنفقتم من نفقة أو نَذَرْتُم من ندر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير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 يمحق الله الربا ويحب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عِندَ ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 واستشهد شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشهداء.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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانما قبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أتى من أمانته وليستقِّ الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ